بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعد الواقع دنيس لما قدع الكائمة خافضة رافعة إلى رجلتنا ورجعوا بسل الجمع واسلهم وكانت هبايا أمهم بسل وكنت من الواجع سلاسل واصحاب الميمنة والاصحاب الميمنة واصحاب المشمة والصحاب المشمة والسامقون السابقون ولكن مقربوا لجناتهم رسولة من الأولين وقليل من الآخرين على السرور الموضورة المتقين على متقابلين يَطوفُ عِيمُنْ تَأْنُ مُخلِدُمَا كُوارِنَ وَبَارِقَ وَكَاسِمُ عِينَ وكاس يُصَدَّعُونَ أَنَّهُ لَا يُنزِفُونَ وَفَأْكَادُ مِمَّا تَخْمِيرُ وَلَحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَوُونَ حُورٌ عِيمٌ كَمْ سَلُونَ الْمَكْرُ وَجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَصْمَعُونَ فِيهَا لَوْ وَلَّا تَسِيلُ إِلَّا طيلاً سَلَامًا سَلَامًا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوض وتلح ممدود وزل ممدود وماء مسكوب وفاكاة كسيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهما إنشاء إنشأناهم فاجعلناهما بكارا أربنا ترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سمو يحلي وظل من وَأَظُنُّ أَنَّ مِنْ, من لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ إِنْ كَانُوا إِلَّا قَوْمٌ قَبْلَ ذَلِكُمْ مُصْرِفِينَ وَكَانُوا يَسْرُونَ حِرصًا عَظِيمًا وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَطَرُوا قُلْنَا صَلَوْمَا وَإِنَّهُمْ لَمَرُوسُونَ وَهُمْ الْأَوَّلُونَ وَلَئِنَّ الْأَوَّلِينَ وَآخِرِينَ لَمَغْفُورٌ لَهُمْ إِنَّهُ قَوْمٌ يضلون مُكَذِّبُونَ نحن خلقنا أبوهما لا تشدقون أفرأيتم أتمونا أنتم تخلقون ونحن حال خالقون نحن قدرنا بينكم ونموتهما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم في ما لا تعلمون ولا فعلمتم ونشدرونا فلا تذكرون أفرأيتم ما تحلصونا أنتم تذرعون ونحن السارعون لو نشعوا نجعلنا محطاهم فظلتون تفقعون إنا لمغربون بل نحن محرومون رَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنْهُ نُزُلًا مِّنْ ضُلُومٍ وَنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ نُشَاءُهُ جَعَلْنَاهُ عُذْبًا وَمِنَ الشَّجَرِ نُصībُكُمْ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنَنتُمْ أُشْعِلُونَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُشْعِلُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً لِّلْقَوْمِ الْمُقِيمِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ وَاقِعَ الْيَوْمِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ أنزلوا من رب العالمين أفهم هذا الحديث أنتم مدين وتجعلوا رقكم أنكم بكثيرون فلؤلاء إلا بلغة الحرم قوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب من كولا لكن لا تبصرون إن كنتم غير مدين وترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من مقربين وجنتنا أمي إن كان من أصحاب اليمين فالسلام اليمين وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَا مُتَذِبِنَا الضَّالِّينَ فَنَدَوْا مِنْ حَمِيلٌ وَتَصْلِيَةُ جَاحِيمٌ إِنْ هَذَا لَوْ حَقٌّ يَقِينٌ فَاسْبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمٌ